Bismillahirrahmanirrahim Amin Walkitab المبين Inna jعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم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 بين إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومقام مثل الأولين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 والذي خلق الأزواج كلها واجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم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 وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لك فور مبيد أم تغذى مما يخلق بنات وأفخم بالبنين وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِهُ الرَّحْمَانِ مَثَلًا فَلَوْ جُهُوهُ مُسْوَدَّهُ وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنسا أشهدوا قل قهب سكتب شهادتهم ويسلون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يحرفون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطَرَّفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آثَارَهَا وَإِنَّ عَلَى أَثَالِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جَتَّكُمْ بِأَهْدَامٍ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا كافعون فانتقمنا منهم قاضر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني برّ لا تعبدو إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما تستغت هؤلاء وأبا تَنزِيلُ الْحَقِّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ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 وَإِنَّهُمْ لَيَفْتُدُونَهُ مَعَ النَّسْبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِ عِنِي فَبِتْسَ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 منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 أيها السائر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لا مهتدون فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم كثول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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معهم ملائكة مخترنين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين Falaama asahuna taqamna minhum faazharquna hum ajma'in fajalna hum salfa'u wa mithalil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 In hew ila Abdu'n an'amna Alayhi wa jajalna Hu mthala Libani Walau Nasha'u Lajalna Minkun Melaikata Fi Al-Arz Yakhlukun Wa in Nahul ilmu lillaaat, fala tentera nihah, watbagul. Hada ciratul mustaqim, wa la yasuddan kum syaitan. Innahu lakum agung mobil,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 هذا صراط مستقيم فاقتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة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 وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها قالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم قالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون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 بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أم ران فإنهم برمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواه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 فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 شفاعة إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من قلقهم لا يقولن الله فإن لا